وَنُمَكِّن لَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِى الْعَوْنِ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُ مِمَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ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 إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداك عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَأَصْبَحَ فؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصين فبطرت به عن جنب وهم لا يشعرون وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ رَاضِعًا مِّن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِي يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ فَتَرَدَّدْنَاهُ إِلَى أم لِلتَقَعلونَا وَلاَا تَحذَنَ وَللتَمَ أَن وَعدَ اللهَّهِ حَفّ وَلتَعلمَ أن وَعدَ اللهَّهِ حَق وَلاكِ أَكسَرَهُم لا يَعلَمْ